أ م ا الجمع بين الظهر والعصر فلا ويقول صاحب المغني إ ن ه لم ينقل لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أ ح د من اصحابه أ ن ه م جمعوا بين الظهر والعصر الحديث الذي ورد أ ن الرسول جمع بين الظهر والعصر للمطر حديث لا يصح الجمع بين الظهر والعصر ل أ ج ل المطر غير صحيح أ م ا الجمع بين المغرب والعشاء فيجوز إ ذ ا كان هناك مطر ينزل و ي ت أ ذ ى به الناس في طريقهم إ ل ى المسجد أ و كان هناك وحل وهو الطين الرقيق الذي يلوث ا ل أ ق د ا م والنعال والسياس يحول بينهم ومن المسجد فيجوز لهم الجمع من أ ج ل الوحل ولو لم يكن هناك مطر نازل لوجود الاذى اما المطر الخفيف الذي لا يضل ا ل خ ي ا ر أ و عدم الوحل فانه لا يجوز الجمع فهذه م س أ ل ة خ ط ي ر ة ل أ ن بعض الشباب الله يصلحهم ا ل يتولون إ م ا م ة المساجد يتسرعون في الجمع تسرعون في او ل ج م ع كذلك بعض العوام بعض الائمه الذين هم ليس عندهم علم يتسرعون إ ل ى الجمع بدون عذر وهذا لا تصح معه ا ل ص ل ا ة ل أ ن ه م صلوا العشاء قبل وقتها ولا يجوز ان تقدموا ا ل ص ل ا ة قبل وقتها إ ل ا لعذر شرعي عذر ج م ع صحيح وليس هنا عذر جمع صحيح فتكون ا ل ص ل ا ة ب ا ط ل ة يجب عليهم إ ع ا د ت ه ا ل أ ن ه م صلوها قبل وقتها المسألة إنسانا واجب على أئمة المساجد أن الله على من أئمة خطيرة يكتص والا يجمعوا إ ل ا من عذر واضح بين إ م ا مطر ينزل ب غ ز ا ر ة وابقى ا ل ا ت و إ م ا وحل ي ت ع ذ ى به ا ل م ا ر ة ا ل ل م س ج د وحل واضح بين أ و مستنقعات مياه بينهم وبين المسجد ي ت ع ذ و ن بها ف هذا عذر واضح أ م ا مجرد وجود غيم أ و وجود رذاذ أ و وجود مطر خفيف هذا امر لا يجوز ا ل ج ن ب ولا ت ف ح ا ل ص ل ا ة معه